وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إِن تكفرون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 أتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريء قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدُعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُو بِكُمْ وَيُأَخِّرَكُمْ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 وقال الذين كفروا لرسلهم لا مِنْ من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم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 نا لكم تبعا فهل أنتم إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مِنْ عن من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان قُضِيَ قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من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 كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظَّالِمِينَ لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم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 تؤتي أُكُلَهَا كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْعَبُدَ أن الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي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 إنما يؤخرهم يوم تشقص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا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 سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُم نَّارٌ نَّجِسِيَّةٌ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَغَ لِلنَّاسِ وَلْيُنذِرَ يَرَوْنَهُ وَيَعْلَمُونَ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ